أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس Nafs in tujadilu an nafsih ha watuwafaa kullu nafs maa amilet fa cul y ti harzquha rawda min kullimkan fa kam fa kafurat bi annu min allah وَلَ قَضِ جَ أَهُم النرَسُولُ مِن النُ فَكَ الذَوُ فَأَْ فاكلوا مما رزقكم الله حلام guru <laughs> nama a lei kumu mai وَلَا تَقْوِ are there Wa ma zalamnahum wa um oh, من بعد يا لغفور رحيم شاكرا لأنعو به اجتباه وهذاه إلى صراط مستقيم ان تيننا غفذ الدنيا حسنه 000 ન૨૨૨ ૨૨ عنيف فوما إبراهيم حنيفة وما كان من المشرك شكرا لانهمه ايدي a mm -hmm. man ju ila sambuto allem ladin oxtalafu fi a <laughs> o Was O in na qu'v tu was bil wa وَلَتَّقَوَّ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم wa wa anna alladhi asra fi 'abdihi laylan min al-masjidi al-haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حول وجوده моей O'lbao umuz Lorli eltämang 하lar I'm cold boy مَا هُوَ رَبُّنَا لَكُمْ مُلْكُهُ تَعَالَى الله العظيم